ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد زعم الذين كفروا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 يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات, ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِن توليتم فإنما على رسولنا البلاه المبين الله ناكم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 إِنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فاتقوا الله ما استطعتم, فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَمَن يُقَشُّعْ حَنَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ